وقال له صلاه وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول عليه على على الله على رسول الله الله على محمد الله الله على رسول الله الله أما بعد فإن نزق الحديث كتابنا وخيراً هذه هيدي بكم صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور معدثاته وكل مساعدتهم بتاع وكل بلعض الضلالة وكل ضلالة التنى بلعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلب وآنا كانت لنتوضيك الاحكامين من المرامل الشيحة حضر الله الرحمن الرحمن الرحيم يجلب الهدين وطنو وعن أبي سعيد القدري يعني جكسعد بن السلام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أو زي احتلال مخاش ثب أوبي بذناب بيثب ودي بيسفقيني آخر ما زوج سبع يعني بخليه مسلم مجموعة مفرط الحديث واجب الواجب لغة الساقط قالت تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت يعني كت يدري واجب وشرعا ما يتابع فعل امتثالا ويستحق عقابه تأذكه يعني أجد في كي خير دقاته وअगर واش لي بيني عقوبته انا معناها زوج و زق عنك غصب حي سبا عادي سكه و اتا روجي جمعه و ادبل سلام واش تش يحتلام ب شي ب ذي بايك البيك الغذائي تش يحتلام بشي أو أشد يتكلم قصدي بالغ أي بالغ أي بالغ من داري وازوجي ليه هو نقطك منو من قاله ومنو من قاله يعني يحتل ما يعني كبالغه أين أنا أقول أقول بالغبي ده بيقول ليقول بالغ يقول لي يقول إذا نابتيه هو جواز و سرعا ما يتابه محتلم يضمنون و وسكون الحالة المهمة ثم تاب ولا من بلغ السن الحلمي يعني فقط لو يقولوا عيدي الشمول لناكا قال بلغ الحلم زر عليه حق الرجال هذه خون احتلام او حلم يعني انسان وكما سواء احتلم او لم يحتلم كان واجبه اجتشعين الاحتلامي الميم المهم او خوالين يتبيتن فالمحتلم هو البالغ المدرك بالغ بي يراصل بيقوم ذاك بالراصل وليد بين الاحتلام هنا مجاز والقليلة المانعة عن الحقيقة ان الاحتلام اذا كان معه الإنزال فهو موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة دي او لا عندنا كان الزواج في وجهة أو قضي، أقرب كا كان يوم الجمعة دي أم لا، إذا زمقي دا بيسيبون ما من الحديث يحتمل نسبة الغسل إلى زمانه وهو يوم الجمعة. يعني نسبة للغصن كي تقال كاتك روجي زملائيا فيكون غصن خاصا لو يوم الجمعه اما يوم الجمعه دبي تمام قلتيه سواء تقدر تمام قلتيه هل وقت جي لا زمن يان كات زمن يان مكان أي شكل زمنك يعني لك أنت غيره يلعبه يوم الجمعة يوم من الأيام يوم يكمل الساعة في الدنيا يوم الجمعة غصب يعني فيهم الجمعة دي هذه الشكل لناو زمنكي يعني لناو, لناو مكانكي الرويدة او وقت ديبت الزمن ما فيك دزال بارك الله فيك ولا يقول فكرة كي ولا فيكون الغسل خاصا لليوم وبضيلته حاصله وقع الغسل قبل الصلاة او بعدها طبعا او منذ عشر يشهد إسان قصيرة هاي لا بيج دو ما بيج نو جيبان بار دو جوبيدون امام كاناو امام برادي فازلاكي ويا ادو قسقيل اخد بركي سبيش يبي تباش يبي لا مالو اما زمانجي خمري اجي نغ بشمسي يعني لا باج المغربي بينشان ينصب يوالاكي كبو المغرب لا باج المغربي حتى هو كو بيج مغربي جمعت هو جمعت او هو جمعت ويحتمل أن تكون نسبةه إلى صلاة الجمعة. معناه جشيد ما يأوّقكم شمذكة غص الجمعة. أو عفواً يدقها. ليكن هذا أجر يكون غص خاصاً لليوم أجر حسابي يوم الجمعي بكين. إذا روج الجمعة يروي له بتو. لم غير له ما غيره. فهو من إضافة شيء له سببي. ويحتمل أن تكون نسبته إلى صلاة الجمعة. يجري احتمال لي أن كان جوا بجلة نجد الجمعي بو يعني لماذا مع عبو ؟ يعني إذا مقرده وراء هتا وكون خطبه بعد الخطبة لا ينز فهو من إضافة شيء لها سبيه وحينا إن لا تحصل فضيلة للغسنة إلا إذا وقع للصلاة قبلها فإن شكري بإسم وهذا هو الرأي راجحة لأن سبب الحديث يشير إلى هذا المعنى ولما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء عدكم الجمعة فليغتسل وهو ماذا العلماء هل يجلموا هذا الجمعة يعني صلاة الجمعة إذا ليرجع القصد كأي روج الجمعة نية ترك مظلي دكان بخادم خدمة كأي هذا كأي شيء الجمعة قصد كأي مظلي روج قبل الخدمة تدايا إذا مع قبل الله فيه قولوا دوم على كل محتم يدل على ان غسل الجمعه دي وين كان واجبا للصلاه نفسها غسل جمعه هكذا ده واجب شيء لا واجب لبلويجه فان على الصغار فسم ضمارنا وين اتوا اليها وصلوها ولو لا قيد الاحتلام لوجب على كل من صلى بالذكور قالوا يقولوا الاحتلام همشتم ولكن مندا غير مندا ولو كانوا صغارا لانهم اذا تلبسوا بها وجب عليهم كل ما تتم ما لا تتم عبادتهم الا بمن الاركان والشروط والواجبات والا لم لما صحت عبادتهم ابو بعض اذا تقبلنا دهو بل من ذلك اشتيا ك من ذلك لي خد ببيع عمري يعني دي حاجه حاجه اوعز اذكره ولاملكيتي او اذكره من ذلك بل فرضك يزل عنك يعني من ضمن جلكا لبوؤنيه لو تعودا سبعة من الأمد على يعني لكن قريب نبيكن ضايروا الحديث وجوب الغسل يوم الجمعة على كل بالغ بقوم باليه خلاف تحقيقه إن شاء الله تعالى كذا أصلا جبواهم باليه ها خلاف بشكل لا كلا سكانك قال لنا إنسان احتلامه الياء اللي تتموا اعتلاموا دروس النبي لعطر وزياده تاخيرك غلط غلط حبوش هذا ذو يعني, أو يعني قصدي اول بس بديتي خلاف قالوا اي هو ما بريد هو قصدي بلوغيه نقلبه تبي من لم يبلغ لا عليه الغسل هذيك بعد غنا بوبي غسل لسول عزمني لأن التكاليف إيش لا تجوا على الصغير والمجنون طبعا الصغير كا بعيد أخيله وبي والله مجنون إيش لسنين يا دبروي إيش ونبوه ربع القلم عن ثلاث عن صغير حتى يحتلم وعن مجنون حتى يفيح يعني زم تخصيص مشروعيه الغسل يوم الجمعة تعبت من غسل رج زمان وتخصيص بر رجال دون النساء نعرف يعني ب ونعرف دليلنا على أن الغصة هو للصلاة الجمعة فلا يوجد بعدا طبعا نبيو بيعانق الغصة عن بيتن. لو آخر, آخر يدخل وأول من يخرج يعني لقدر بانجي. كبانجي ده بقى تمزقته او يخ ودش كسلامة عنده من يخرج. لو زورتين ممكن نخدم معه من العالية بيتن. يدل على أن وجب الأحكام الشرعية منوط بالبلوغ. فلا يجب مقابلة وشيءون وتقدم بحده كذا بالجهة ثروي أحكام الشركانية على قيد بالقبض نوعه بالامتحن بالقبض أحكامية ثانية جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم انطلعت عليه الشمس يوم الجمعة يا غبي قصتنا مجنسي صحيح مسلم كا بعشت يوم رج هل عتميت المسيري هو رج الجمعة اه اشتم ذكر اليوم ذكر اليوم في الحديث ذكر اليومي في الحديث دليل على أن الغسل لا يجزئ في ليلة الجمعة بل وقده هو من طلوع الفجر. بس كذبني روجد الله حديثكين. بل جلس أو لا يجزئ في ليلة الجمعة. غسل جواني يا أبو بل وقده هو من طلوع الفجر. که پاش میگی سبیل نفر وقتی پول بس نم دزدندی دچی. بله بله منم من گفتم اگر دیروز روزی زومه اول لواح سریویا کردی زومه که روزی روزی زومه. اگر نه اگر نه با کوی پاش مغرب داخلی رو مشکی دی. وقتی دوش دوش در اگر شریبی، لیمالیش وقتی چشته‌ام أنت ما له أنا جدوع على قلبي كان القلب يعني قلته أقل على قلبي أولاد يمكن كيس شو يروح خد من سياح ما شو خدنا يعني إذا زاريس بيعني خوشوش ساعدش بيعني هش بيعني خوشوش ما شاء بعشرة ناوحين خييش دكان بلان بلان بلان يجي ناس تعرد دكان قال لي خوشة وركض ولازم نبه ما شاء ولا مكشبله خندر كده خو خلاص يهو نه أستقبله لو لو بعدين بعدين بعدين في دليل على تعظيم هذا اليوم الجليل ويكون تعظيمه بشعور القلب بذلك وبالاستعداد للصلاة والاجتماع بالغث والطيبة واللباس الحسن والتبرغ للعبادة فيه دام أخذ بعض العلماء من مشروعية إغتسال صلاة في الجمعة هذا العلماء كان دام بروست كواي إنسان روش قوي بشو استحباب الاغتسال لكل اجتماع عبادين عام من كصلاة العيد هذا قال اه هتقلب وش مثلا جشن أيوش عينكوي هم هو عليك واحد ثابي ذو عينه أوكي اللي وش قبلناش عام الاختلاف يا قال العلماء يسموه أن يطلع ضابط الجمعة دي لقصة شعري به سمعنا كل كده في طريقة بطول وتقليم الأظافر نيجيش بلام وقت كذا مزاري داية سلمواي سلموا بن هنجل يعني أوي عنا سر روش دا داية ما لهم هذا منيح زاري معناها الروش يعني سر يعني مس روش منيح منديش فيه في ها إذا ده كذا بجيري أوكيه تفضلين أوين سالكي وقت بالسواكي وغيره وأن يصيب ويلبس أحسن بثياله يلبس أحسن بثياله لما روى البخاري حتى أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة كسجنية خيبوا شو على رجل زمع أبوه يتجم ويتطهروا ما استطاع من طهر خيب بقاتوا بجيري ونفيدك ويدهنوا ما يجون ناقص يقولوني رأيي أو, أو خاص مستير. مستير. ويمس من طبي امرأته حتى أو خاص لو قال له حتى وين كان, لروجي لروجي كان دي أو خوي دي خوي دي حتى لي دستة. إذا بول إيش ده؟ لكن بقولي جوازه. أحسن. بقولي ما. ثم يسالني ما قد يبلغ إلا نظر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إلا غطر بينه وبين الجمعة الأخرى ليودبيتم. فالمودي صدم. أصلت عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن مغتسل من افضل الضال هني. ومن اغتسل فلقصده افضل رأوا الخمسة وحصلوا الترمذي طبعا ما حاجة من بكر وابتكر اتعدي سكر تاعه ده ومضى المسجد ومشى الى المسجد كان له بكل خطوه صيام سنة وقيامها يعني واجه متنقل علي يعني بس روجي الجمعي ده ده لغاية دي روجي الجمعي يك شكاوك روي بلان هو روجي قول آوش خاصه برای هجی زوده نگ باید وکانی تر. یه یک ساعت برای بسیاری میاد. با ساعتی اول دیگه وکان دیوی خوانده اولیاگی دیدم تا این سوما این تا ویوی دو. یعنی که اونا هایی که نو سیاری میاد ناو سیاری اتاقی سکن بوده که. نگورود نگود ساکن وارد رو. سکای نیا سکایی کوی. او اجراته مجاري رويشتي ما لهم مزقت حتى لو في مزالوا بين رويشتو الا مشقاه له دوزواي لما لودي يقول ان الله لا يمل حتى تمل ما انديكه ماشي بل امال امكانه حتى وزدت موسى خوختي شتي لازم تفهم او وزدي قديم يا لو لما لو يرجع توالي بروي زوجته معي قال رجال رجال ولو كثير من اسم شرط جازم يجزم الفعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه توضع فعل شرط وجوابه بها والفاو رابطه غالبا باعك ما نأمل لقد جواب شرطك غالبا فبها أي بالسنة اخذ أخذ المتوضع نعمة قلب علي القال لا يجوز نعمه نعمة بالها لأن مجرد التاء فيها مجرد التاء في قامت وقالت قال ابن التاء وثافيت في الوقفة قال ابن الإصباح نعم الرجل زيد مبالغة وقت وقوله في الحديث فبها ونعمة أي نعمة الخاصة السنة باشتين نعمته وخاصته السنية أفضل لتصديقين تفضيلة أي أفضل التفضيل إذ الجانب المفضول فيه تضل اقل من الجانب الآخر تضلغي زيانة اللي هو ما يخرج من الحديث استعبابه غسل يوم الجمعة في يومها قبلها إذا إذ إنه شرع لأجل الصلاة لبرو شكيتي نك بيشتر لبرو شكيتي الشيخ نك لبرو غيدي نشكيه دوام إن من لم يتمكن من الغسل لعذر هل اجنيت او لم يريد الاغتسال من دون عذر الوضوء ولكن فاته الاجر الطيبه خير كان هذا الحديث دليل على عدم وجوب الغسل لصلاة الجمعة هو طلقيك او عزبنيه وهو معارض للحديث السابع <تصفيق> الذي يبين الوجوب خلاف العلماء ذهب الجمهور العلماء ومنهم هو إمه الأبعاد إلى أن غصة يوم الجمعة مستحب غير واجب هسر إمه الجماعي لسلام وسدلوا على ذلك بعليل السامورة الذي معنى أن النبي غم من توضأ يوم الجمعة فالبياء ونعمة ومن اغتسل فالغصة أطول عليه الصلاة بس منشقه أي أن من توضأ فقد غضب الرخصة الرخصة الرخصة التي أخذ بها ومن اغتسل فقد زاد خيرا بخش وهو أفضل من الاقتصار على الوضوء وهذا حديث صحيح صريح بعلم الجد فالمدجيت أويا كوا قال الرجال وقالوا له شو إلى داود يضعه لي، محمد يضعه ومن سار محوه عمل بحديث لأن أوفر مري، كذلك كذا يوم الجوع واجب على كل محتلم لو أوفر مري أكتبه بلجاه، وله أوفر مدرش كذا بخالد بس ما تجا من جامين كوجوم على بليج التاسيل. وتأول الجمهور بحديث أبي سعيد بأنه وجوب اختيار لا وجوب إلزام كقول الإنسان بصعبه حق وكواجب عليه أو وازفة أومية إلزامي بي وازفة اختيارا لما لو يحدث قيد نشاتي تأكيدك لتوكواء فبها ونعمت وأن الحديث ورد مورد التأكيد والاهتمام بالغسل ليالي الشعيرة يقول شعيرة يقول لك هذا روج زمان حتى ويسير في معين كاتل كجبر الملاقيين يعني ابن عباس مثلا فقد جعل الإسلام رابطة الإسلام فوق ظهره إسلام يجب بشوي ويسير خد بين كاتل بعمدي توسط الشيخ الإسلام بن تيمية فقال ابن تيمية توسط شجناه ناهو أنا وصله فقال هو مستحب سنة ولكنه يجب على من تي رائحة مكريها هذه البولة هنا خوشي سربو وعنده عرق عرق يؤذي به والملائكة عرق وعرق المسلمين والملائكة عرقه المسلمين المسلمين لا نزيد الله و الملائكة ذا فلا يجوز أن يعبر الجمعة الزموينية بيت الجمعي واجتماع المسلمين بهذه الريحة حتى يقضعها من رفت السالي والتنضيح زور زور يعني, يعني يقطع الشك ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ضريسي الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمة الله عليه ما جاء في البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت هويك الا البخاري ومسلم حدث عن عائشه وتوقف كان الناس ينتابون الجمعه من منازلهم ومن العوالي خلق دعنا الجمعي لما له خيان ولا شيء بالرزمله فياتون بالعب بالعباء ويصيبه يصيبهم الغبار توز لا يدلا فيخرج منهم الريح فقال يا لدار فقلت لو انكم تطهرتم ليومكم هذا خذا باخذوا اروج درني اما ابن القيم فقال في الهدي الامر بالغسل يوم الجمعه مؤكد جدا مؤكدة مؤكد. ووجوبه اقوى من وجوب المتري وزبوني بقواته وزبوني وترل وقراءه البسمله قبل الصلاه يعني بسم الله الرحمن الرحيم يش. ووجوب الوضوء من مس من مس النساء يا من مس الذكري يا واذبت له اذا ذكري خطبي سبحانك الله لا اله الا انت نستغفرك دعوانا الحمد لله رب العالمين